يرجى لكل عظيم وكريما يحب كل كريم يا عظيما يا عظيما يا عظيما, يا عظيما, يا عظيما جال كل عظيم وكريم يحب كل كريم يا إلهي وسيدي أن تجاهي واتجاهي إليك ب. Yeah. Yeah. Yeah. التسليم، فمر العفو أن يمر بذنبي مثل مر الرياح فوق الخشيمي، فمر العفو أن يمر بذنبي. مثل مر الرياح فوق الهشيم، فمر العفو أن يمر بذنبي، مثل مر الرياح فوق الهشيم، كي أرى وجهك الكريم. كي أرى وجهك الكريم كي أرى وجهك الكريم كي أرى وجهك الكريم بواجه مصفر ضاحك وطلع هيئة وجهك الكريم بوجه مصفر ضاحك بوجه مصفر ضاحك وقلب سليم مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع ذلتي ولجاجتي وجدالي أنا عند ظني فيك أنك مكرمي أنك مكرمي مع ذلتي ولجاجتي وجبالي مد اليدين إليك أفضل شرعات ولغير وجهك لا يصح سؤالي أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع ذلتي ولجاجتي وجدالي يا وجود كلمة صرت حالي يا رب قلبي قد غسلت من الورق يا رب قلبي يا رب قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي يا رب قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي لجأت إلى باب المهيمن طارقا مدلاً أنادي باسمه غير هائبي لجأت إلى باب مُدِلًّا أُنادي باسمه غير هائب فلم أُلفِ حُجَّابًا ولم أخش منعة ولو كان سؤلي فوقها مِلْكَ واكب كريم كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجا والغياهب كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجا والغياهب يقول له لبيك عبدي أدا وإن كنت خطاءاً كثيراً معايب يقول له لبيك عبدي داعياً وإن كنت خطاءاً كثيراً معايب فما ضاق عفوي عن جريمة خاطئ وما أحد يرجون ذايا بخائبي فلا تخش إملالاً وإن كنت مكفراً فعفو يا مبذول إلى كل طالب فلا تخشى إملالك وإن كنت مكثرا فعفو يا مبذول لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا عفوك فاحطط الأوزار عني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل وأما وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحتط الأوزار عني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن يا أكرم الأكرمين يا حمد الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه غوثاه مما قد عرى غوثاه يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه أدرك بلطفك نادما أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه ما للمسي إذا ألمت قربة إلا الدعاء الله إلا الدعاء الله يا رب يا رب نفس عن عبيدك كربه وأرح مما قد عرى وأرح مما قد عرى ودهى أهيم على طريق الشوق رجدا، وأروي بالدموع غراس وجدي أهيم أهيم الشوق وجدا وأروي بالدموع غراس وجدي وأنهل من موارد صافيات وأنهل من موارد وأدعو, السالكي وأدعو السالكين وأدعو السالكين وأدعو السالكين لخير وردي إذا لم تهدني للحق رب فإني للغواية الشر صيدي فهب لي من لدنك الحب فهب لي من لدنك الحب أنضي بدرب الهاج قد فرطت في صغاري فإنني اليوم قد أفرطت في النادم يا فرطت في صغري، فإنني اليوم قد أفرطت في النادم وإن قلبي من التوحيد والشكر دأبي وآي الذكر من كلمي وديدني هيبة المولى وخشيته وديدني هيبة المولى وذا هيبة المولى وخشيت وجوع عن حقوقك لن اغفل ولم امن أصدق من لبى وأخلص من سعى عليك سلام الله يا خير من دعى وأصدق من لبى وأخلص من سعى وأعدل من ساس الحياة على الهدى وأحزم من راض الخطوب وأشجع سلاما رسول الله ما هب مسلم وكبر باسم الله جهرًا و أسرارًا سلمت رسولًا ما توحيد قلبا وأضنا وما وحد الصف العريق جهادنا وفي ساحة الفرقان قد شدنا ما وما وحد الصف العريق جهادنا وفي ساحة الفرقان قد شدنا مع نقيم على الإيمان والعلم صرحنا إذا السلم نادانا Ou rau'u أتيت إليك يا رب العباد أتيت إليك يا رب أتيت إليك يا رب العباد بأوزاري وذلي وانفرادي وها أنا واقف بالباب وها أنا واقف بالباب أبتي زمانا ما بلغت به مرادي عسى عفون يبلغني الأمان عسى عفون يبلغني الأمان فقد بعد الطريق أقل ذادي وما لي حيلة إلا رجائي وفيك على المدى حصم اتقادي عن طرق الرشاد وقد وافى ببابك مستجيرا وقد وافى ببابك مستجيرا يخاف من القطيعة والبعاد بموقف ذلي دون عزتك الرغم بخفي سر لا أحيط به علم بموقف ذلي عزتك العظمى بخفي سر لا أحيط به علما بإطراق رأسي باعترافي بذلتي بمد يدي لأستمطر الجود والرحمة بعهد قديم من ألست بربكم بمن كان مجهولاً فعلمته الأثماء بأثمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النظر والنظم يا أكرم الأكرمين يا التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النفر والنظمة أبقنا شراب الأرض أذقنا شراباً أم سياماً إذا ثقى محباً شراباً لا يضام ولا يضام من بجلاله ينشي السحاب وكلم في الدجا موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب وكلم في الدجا موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا خص أحمد واصطفاه ويمن خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقاب يا ومن خص أحمد وصف وأعطاه الرسالة والكتاب. وقربه وسماه حبيبا واعتق في شفاعته الرقاب لك الفضل العظيم لك الفضل العظيم على عطاء على عطاء من انت به وأجلت الفوائل إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك إليك إله العرش أغفع حاجتي وأفضي بما بما عن كل خلقك أكتم فيا رب ادنني منك صبرا وداويني فمنك دواء ما اشتكي وبلسم وكم لك من فضل علي ومنة وحشاك أرجو منك سؤلا فأحرام فيا زدني منك صبرا ودارني فمنك دواء ما أشتكيه أملك من فضل علي ومن نسل وحاشك أرض منك سُئلا فأحرام. فأنت الإله الفرد فأنت الإله الفرد ما لي موئل سواك وما للقلب غيرك يرحمك فأنت الإله الفرد ما لي موئل سواك ما لي موئل سواك وما للقلب غيرك يرحم ماذا يكون جوابي في معادي؟ في معادي إذا أطيل سؤالي ليت الشعر ماذا يكون جوابي؟ فيما عادي فيما عادي إذا أطيل سؤالي أي وجه للعذر عندي وأثقاتي ولذنوبي أخفها كالجبال ليتني ميت قبل هذا ولا حملت مالا ما لا يقوى عليه احتمالي ليتني مت قبل هذا ولا حملت ما لا يقوى عليه احتمالي ما بقى لي شيء سوى حسن ظني بالكريم بالكريم الذي إليه مآل يا رب ما بقى لي شيء يَا وَاحِسُنُ ظَنِّي بِالكَرِيمِ الَّذِي إِلَيْهِ مَعَادِي قَابِلَ الدَّوْبِ رَاحِمَ الشَّيْبِ مشئ افار الخطايا ربي الورع جل فَتَنقَرُ قِيَّكَ الآنَ وَهُمْ عَنكَ بِالِإِنَابَةِ جَاءُوا كَيْفَ تَنْقَرُ قِيَّكَ الآنَ وهم عنك بالإنابة جاءوا شهد الله والنبي نجم أنت أعطيت أنت أعطيت بالرضا ما تشاء شهد الله شهد الله والنبيون جمعا أنت أعطيت بالرضى ما تشاء ورأيت الإله رؤية عين عجزت أن تحدها الآراء ورأيت الإله رؤية عين عجزت أن تحدها الآراء وتكلمت معه من غير شك بكلام لم تحصه العقاب يا أصيل الأخلاق يا كامل القبر ويا من بأمره العلياء يا نبيل المقام يا سيد الرسل يا نبيل المقام يا سيد الرست ويا من جنوده العلماء عفوك للعاصين متسعون وبحر جودك مورود لكل غمي يا رب عفوك للعاصين متسعون وبحر جودك مورود لكل ضمي اقبل متابي اقبل متابي اقبل متابي اقبل متابي يا فرما جنت يدي واستر عيوبي واستر عيوبي وباعدني عن التهمي وأيقظ القلب من نوم ومن سنة واملأه بالعلم والأنوار والحكم يا من قلب من نوم ومن سنة واملأه بالليل والأنوار والحكم وعافني وعف عني وعافني وعف عني وعافني وعف عني, وعافني وعف عني, وعافني وعف عني كلما خطرت خواطر الغي في صحوي وفي حلومي الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم عليك يا الله اتكالنا في أمسنا ويومنا وفي غدنا وكل غد قسمته سبحانك لنا إليك اهتدينا وبك وبعظمتك وقدرتك آمنا فعمر يا الله بهذا اليقين قلوبنا وعقولنا وجوانحنا وافتح لنا به أبواب الرجاء والأمل واملأ بالبشر والتفاؤل أيامنا فإن الدنيا لا تديم إلا للمؤمنين المهتدين وللمستبشرين المتفائلين منك يا فياض يا كريم نستمد يقيننا وعزمنا فقتنا وطمأنينة نفوسنا